Book 2. Night van Edge. 41. 41. Tájékoztatás. A tovijeah. A tovijeah. Hol van az idegen forgalmi hivatall? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ من أج بارش تيركيبة سامم هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ لهت إت اج هوتل صبات فغلالني؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هلفن أز أوفروش؟ أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ هلفن أدووم؟ أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ هل van a موزيوم؟ أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ هل lehet بيجت باشارلني؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ هل lehet براغت بني؟ Ejne Shirá záhór? Aináyúrnak? Shirá záhór? Hol lehet jegyet venni? Hol van a kikötő? Ejne Hol van a kikötő? Aináyúrnak? Shirá أين السوق؟ أين السوق؟ أين القصر؟ أين القصر؟ مِكْهُرْ كَذْدُوَدِكَ متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ mikor ér véget a vezetés? Me el Zssaula? Me Meddig tart a vezetés? Zssaula? Kem muddít el Zssaula? Egy németül, tudó, idegen vezetőt szeretnék. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الألمانيا. أيج ألاسول <تصفيق> أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. <تصفيق> أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أيج <تصفيق> فرانسياول <تصفيق> Idegen vezet szeretnék. Urido Murshidan Yatahadat Ulferencia Erid Murshidan Yetahadath El